ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا النهدى ولا القلائد ولا القل كبتون فضل من ربهم ولضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شنان قوم أنصتواكم على المسجد الحرام أنصتواكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى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 فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف فإن الله فإن الله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُم مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ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 اِذَا اتَيْتُمْ اَجْرًا مُحْصِنِينَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا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 أولى مصدوم النساء فلم تجدوا ما فتيممو فتيممو صعيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وعيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ولكن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 وقال الله إني معكم لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمَتُوا برسلي وآمَتُوا برسولي وعذَرتمهم وأقرَّتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخِل جنات جري من تحت الأنحاء، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، فبما نقضهم ميثاقهم لعننا وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا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 فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً يبين لكم كثيراً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 لأن تقول أن تقولوا ما جاء أنا من بشير ولا نذير فقد جاءك بشير ونذير والله على وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 خافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم ظالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب فقاتل إنها هنا قاعدون قال رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إلَّا نفسي وَأَخِي فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ فَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فلا تأس على القوم فاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا اقتلنك تقبل الله من المتقين لئن بست إلي يدك لتقط لني ما أنا ببسط ما أنا بباسط يدي إليك لأقط إني أخاف الله رب العالمين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 تأخي، قال يا ويلتي أعجز أن أكون مثل هذا الغراب، أعجز أن أكون مثل هذا الغراب، فأوالي سوء تأخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا.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 منه بعد ذلك في الأرض لمسرّفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلون أي يقتلون أو يصليبو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 أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بِمَا كسبانك لن من الله والله عزيز حكيم فمن تَابَ من بعد ظلمه وأصلح فإن الله فإن الله يتوب عليه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 إن الله يحب المقسقين وكيف يحكمونك وعنده 119. وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا 110. ومن لم يحكم بمن زل الله فأولئك هم الكافرون 111. وكتبنا عليهم فيها أن النفس 121. والعين بالعين والأنف بالأنف 122. والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 123. فمن تصدق به فهو كفارة له 124. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على جِئْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَأَمَّا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 وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْرُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَى 121. إلى الله مرجعكم جميعا فنبئكم بما كنتم فيه تختلفون 122. وأنحكم بينهم وَلَا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك, واحذرهم أن يفتنوك من الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض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 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون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 وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَذَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّارُوتِ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُوا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 رَبِّكَ طُغْيَانٌ وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا أَنْقَذُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ولو الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ إِلَّا إِلَّا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما أرسل إليك من ربك طغيان وكفرة فلا تأس على القوم الكافرين إن من آمنوا والذين هادوا الصابئون والنصارى من آمن بالله آمَنَ آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وأرسلنا كلما جاءه رسول بما لا تهوى أنفس فريقا, فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمّوا ثُمَّ تَبَّ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ غَافِلٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا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 لقد كفرن الذين قالوا إن الله ثلاث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا ميته عما يقولون لا يمسن الذين كفروا لا يمسن منهم عذاب أليم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 يَيُنُ لَهُمُ الْآيَاتُ ثُمَّ انظُرْ أَنَّهُمْ يَفْكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُنَّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا إِنَّ الْكِتَابَ لَا تُغْنِي فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا ضلوا من قبل وضلوا كثيراً وضلوا عن سواه السبيل لعل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون.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 أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم, ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون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 وقالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين وكرموا طيبات ما أحلى الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي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 من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذَلِكَ كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كَذَلِكَ يبين الله لكم آياته لعلكم تشكون يا أيها الذين عمون إنما الخمر والمسر والأرصاب والأرصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاه المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوى آمنوا ثم تقوى أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبرو أنكم الله بشيء من الصيد من الصيد تناله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 أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سرف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْرِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ ولا أصيلة ولا حامٍ ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترعون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم يا الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم للموت حين الوصية حين الوصية إثنان ذا وعدا منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم فيقسمان بالله إن لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله 109. ويستحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله, فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة عليهم والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والجن وإذا تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواري قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل, أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله نعلمها قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم الله قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون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 119. كلك السماوات والأرض وما فيهن وهو